يا ويلي علي انا بعمري يا حدر ما شفت راحه ولا شفتي السعد يضحك لمصباحا دليل اللي قطعي الوالي سباحا دفنت والدي البيهان كسر ظهري <تصفيق> يا حيدر لا تدل الوادي مبقبري اريد يومي حل ضياع وعمري يا اهل البلاد اللي في الوادي من قبلي اريد يومي حل ضياع وعمري كساروا بحر وعليا ضا جيت لواسع بعد صوتي الأبوي بعد راحلي ناديني يا هل قد ما تجري دمعتي والقلب مجرى وفرغهم مدلع لي بكتر شجرة لچن حتى شجرت الفيها مستترى ضحوها وانكشف كل الخفا دهري لا تدل الوادم بقبره ولاني دهر وليات ولاني أطيح بظلمي لو الواقع بثاني أنا حزاني أبد ما أميني حزاني فدك والسطر واللي نعبت بصدري دل لواد م په يا حي درا وصت رو البسمار مصايب جرتني زو مرت الاشرار لكن اصعبن المعصار يولع عدات جنين اللي يجري دم و طايح يا طي احبك على العتباي يناشدني يا حدرني شديته صعب وين شنو ذنبي يا هالعالم شنو ذنبي اريد جواب والله تما حنت بمري يا حیدر لا تدل الشاعر هيثم سعود الكربلائي